يقول سقراط من السهل جدا أن تضحي من أجل صديق لكن الصعوبة أن تجد الصديق الذي يستحق هذه التضحية عمر المراجل ما تحدد ما الطيب يبقى على ما قيل جمع الى المال ودي نفسه لو بحالك فديتا والله رجل تعرف مبادئ بالحال تعرف ما عدو الشيولة من يا يعجبك في حالة ودومة يا جك لا من جيتاني نصيت ذكروا بتاريخا يش لا اجيال بلومهم هي مجدا وبت هدا نعم هذا الفان هذا الذي من شن TİYBA HAWAİTAAA OANA YA صاحبي صرت رحال BÖVKAR GAUFI SHAMKHA TARGETA ŞİFTAL AJAB Fİ LAHZATA الصامت غربال Fİ LAHZATA SHADD GAUFI أحيانا حس المبادئ المبادي من يوم الخضر ضد منه هاجيتا وأحيانا دول إن الأمل صاد رجال بحروف شعر مجد عزة خذيتا وأحيانا بالكرم ساس المراجل اللي جتا في كل شخص حسب القوم قال حساب لها حتى ولو ما عطيته حساب لها حتى ولو ما عطته رجل ما تحدد بالأشكال عرال عفم ماذا عبطي بصيتا يبقى على ما قيل جمع المال غدي نفسه لو بحالك فديتا ولا الرجل تعرف بديه بالحال ترف دعوش ولا من طفتا يا جك في حاله ودوم على افعال يا جك لا من جيت عنين